إلا الذين عهت من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يُظاهر ولم يُظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتهم وخذهم وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ويُخزِّهُمْ وَيَصُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُجُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستأون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتوا عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا, وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم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 يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبال والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون ويصدون عن سبيل الله والذين يكلون الذهب والفضة ولا ينقضونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم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 يضل به الذين كفروا يحلونه عمل ويحرمونه عمل ليواطئوا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالو ولأوضع خلا لكم يبغونكم الفتن ووفيكم وفيكم, وفيكم سماعل لهم والله عليم بالظالمين لقد متى الفتن من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلن يتوكن المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن لا تربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربص فتربص إنماكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لين يتقبل منكم إنكم كنتم قوم فاسقين وما منعهم أن يتقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا ينفقون إلا وهم كارهون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 والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن لهنا نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنة عدن ورطوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغض عليهم.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 فَإِيَّاهُ بُوَيْكُ خَيْرٌ لَّهُمْ وَإِيَّاهُ وَلَوْ يُعْذِبَهُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ من وَلِيُّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَاهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علّم الغيوب؟ الذين يلمسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنة تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا, وآخر خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكيهم بها وصل عليهم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 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأدنى لهم الجنة بأدنى لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن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 وعلى الثلاثة الذي لخلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن مال جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا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 ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون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 وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَجِدُوا فِي كُبْغِ الْضَحْفَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 أولى يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعضهن يراك من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يثقون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتهم عزيز عليهما عنتهم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف الرحيم